لا طلع لك هذه الغوي سالم فاعليه المعلم في معالجة الموقف اللي يغضب الله عليه والسلام زو بكاريغري كاريغري ما وصله ترى سر كنتني لو هو يسالنا موقف انا هاي كانت موقف شويه على بالي دبي يكشر فاعلي تعال لي دبي تورجي ها زين تجي لي لا الكبير انا برجركه اي شيء هو امام زوجته فنهاهه النبي صلى الله عليه .أيضاً نهيه كذا. ذكره غدو تحديد الأهداف. ها كان يبأس كذا. بيبيتم يوماً دبي أهداف كان أو كاتو. أو كاتو. يعني دول منا لو هدف من من ما دوري أو كتابي. Hadapan dia, hadapan waktu susunlah, menggunakan jenama ribaista. Hadapan laguah, fayoliman razi dia wajib bust. Sebanyak itu, khusus mana? Kau lihat, dalam mahazraji, tuanin kincir khusus. Sebanyak tuanin awak mesti kaji amali. Sebanyak wajanamana, terapikin. Awak tahu tuanin di Afrika? Tuanin, tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin tuanin غاية غاية رسامات دبي جوريا طالما أهداف كل شيء كده يا أخي هدف اللوي شيكيا هدف غاية رسامات دبي ما هدف رسامات جوريا غاية رسامات دبي جوريا كده إنما بوصلهم ميسرين ليه ما لازم فقط دوت يلعب يا أخي لو نعي الوناس يتسنبي بمبنوين لا تقلش تقول يعني لك سيدو تقلش تقلش تقلش زورت تقلش تقلش شاشة مين حسن التصرف والمراقبة كان بيقم برساة وصلا تم تصرفه شي تجوان وانوا المراقبة والتوجيه للموقف التعليمي صبوا عليه سجن يا عليه شي بيدا ليعرفنا على أساس التصرف جيزوان. غلطاتك هي كذي يا. شلون صار السرية كذي؟ غلطاتك هي بنسدوما جيزوان. ليش ألاقي منافرين إياها؟ ليعرفنا موي تصرفك ها. روح تعبير غلطاتك هي كذي يا. سجله أو طلبه غلطاتك هو هو له خلاص. إنسانة إنسانة تجيء وشوف. هذا غلطاتك مش جيوزش. ليش لا بيجي سألناه مزجفتي؟ إسمع ما تقولي. شم ولا أكاني أوليري. ما يكفي بيتنا ومش جفتي. مثل ما يقولني يجيب كم اسمح عينابا والله إخامة القيامة تقوم القيامة يجي زنيت والله كيرك ليه قلت أنتي أنتي تباكي انا ماما ساتدي لقلب ساريكي مشاركي انا ببطر مشعوري وعاطفتي وهو تغيير القيم الإيمانية موصاتي وحسن فاضل ها نا قد بان اه ايه ايه ايه حسن اه اه اه اه حسن تصرفوا القدرة على المواجهة للمواقف الطارية كانت موقفة تشيل الاخاودي موقفة تشيل الاخاو ايه تشيل الاخاوها اه سونسوني ولكن يقول لك ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك يعني يجب ان أويا شورا يا شورا برجع بعدين يجي فمتع شورا ده أن يجي عندك هشتم مشاركة المعلم المتعلم الشعور واعتباطه نحو تغيير الخيمة الإيمانية هذا عندك غوران كاري لو لو مسائل مثل ما مصده مش داري قصادكين لو أستون أستحي فالليساء يستبعز من فعل ملكات محمد الله عليه قال لعرائيه اللهم اغذل لي ولمحمد ولا تغذر لأحد معنا لذلك يقول لك هذا النبي لك وضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فيك يا مي تتعرقين لك خذيها لا يزول يكتب زعبي دعثوني يكتب مقابل هادثك حتى ترجل لكي نقفك ما محتاجه بي بي. بي بي. بي. ده بيدايمن موقف مباشرش فيه. ناي ماذا نعم قوة العلاقة بين المعلم والمتعلم. تبي على زرب قوة هذه. تبي زرب بين ما مصطلب بينك وشادي. ل. يخدم تحقيق الهدف بسرعة. هذا فكان زيادة, <تصفيق> زيادة ت... داخل أو في شيء، القرآن زيادة فكان صحيح شيء. لما تهديك على ركبهم بديت راسلهم، أبي وأمي، ما مداخن بكل بانس، أو أبي وأمي، لا تقولي ما تقولي كي قدي داكل باب مكرباندي على أكشيبا قوة بيني ما أنت او تاوت كسابي. حسن فيه. مع يقول والرفق لي افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من لما ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل يؤنب افضل من اجل ان افضل وقيم شو انا اوديتيا انا بيوندي هو الدليل دليل ان فليم يئن فليم يئن نقصي بيغوزم نجويده لكنه اوزم ما كان كي واجي نيرمين وعندنا دالوتو بالغريب و لا باج يا ورا لا تجرموه هذا جريوات يا لا برياك لا يعني لا تقطعوه يعني مكان أه كذا شفناه. ولا عين ما يا. دي. يعني ملازمة المتعلم المعلم للمعلم الخصوى ودور الصحبة لخدمة عملية التعليمية. يقول كذا يقدر يبين لنا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليذا يعني ما مصال غير قضابي قضاو نغير يكبي لو لو نيش فاضل لك طبني الجانش قدرين نيش فاضل لك قاتم ايه ما مصر الوقت له ما بي خوي وابزعني لو ما تجي هذا بسلاش يغلباني كل شغلة يعني نقوم يغلب وخلنا نفهم ده مشتري ونصوم لحد يقي واجي للامه السنة سوسيه لا نجوا سبيانه ما قلت يوم نيجي مش هقوم نيجي هو وقت يروحون بس لا وخاري مستني هم ولا برجوا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 غرض لعمة مصاعقين بيجي له، ثم مين يش غرض لعمة مصاعقين بيجي له، لعمة ما، ولد، هاتك ما يركض عالنشأ، لا يركض عالنشأ كده لعمة ما بيمضي، هو سأعمل كم تقول لي كدا نشا او إحنا ما نقول ما تقول ما ما مصاعشي كان ما مصاعشي ما ما نصعتو ما ما كل عنا يوم بصر، بصر يبغى بصر شير كل هذا، يقدر يصير يبغى مشجعينا هذه. ليكن ناوي فينا بعدين بعدين نقدر نسوي شيء. ما بساعدكوزي ليك ربنا سبحانه. أكيد من دخلنا كشتي ك. شل نعلم كذا، لا سيخوي أو مختديوني بيع جسكة. بس لك. أو إذا دنيك ما مصناه ؟ يعني هو الأدب. ما أد ما مستع أو أو ماشتر زعمي. سرعة استجابة المتعلم دليل على حب المعلم. ب بخيري صديقك. والكتير <تصفيق> او أو موقف دليل هذا ما شو يصير ما مستعك. حتى شيء دعوه واجبي امر يجيب هو ما وخاكي انا خواشني لا يقبل يقال لا هذا هو ما فيش يخيط اخي شدي انا خو هذا يقبل نقول دعوه يعني دعوه سرعة استجابة المتعلم يعني ولا اندانوي هذه لا تجبره يقدر لا تقعوا بأي مبرر فتركوه حتى باله واجلناه تام إذا كنت مكملين أو رجخون ورجيت سين دور المعلم في معالجة الموقف التعليمي بكل جزء وبرده زب أو يسريين في عدوم على أو مخفاريات الكش في ثلاثة في كل زمان ثلاثة كش مالي واجل واجل تبي لا هذا الشيء هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القوم من القتل كما أن الموقفة يحركز لماذا يحدث؟ إن هذه حومة القتلة هو يجلس نكرح هذا ما الله المسجد لهذا يقولون أنه يقولون أنه يجب أن يكون هناك المسجد كنازعني كنازعني يقولون ما تعليم الجاهل هذا حومة القوتانا لقد قمت ذلك سميزي لكي الإسائي سمي لأنهم نصدقوا وفي ذلك ثالث طاعة المعلمة تساعد على تحقيق الهداف التأميني وسببية جرائعي لكي أبو ممسكي يعني المسيطة هموه هداف كان يخذ بيشي أو هدافكي البريبي يعني هدافكي فقدم جرائعي لكي فأولا فأمر رجلا من القوم فجعوا بدلوين من الماء فشنهوا عليه أولا سليسة <تصفيق> كان كان قال قولي نانس فلماني كل ما بيعشي يقل نفراكان هو شيء بيندق أيه كان طلع كلامه. ثان ضرورة الملاحظة والمتابعة من ملاحظة مجرد على التعلم عن طريق المجموعات. يقول هذا عليه بعض القوى هذا القوم يشلينا هو ما قال القوم يشلينا أي شاش قص يعني خاوم مجموع مجموع ليش كتير ليلا هتقوله توعني نتكلم هوميتين تعرفت في اثنين يعني على إشكال شيء مجموعة مجموعة إذا دلنا مجموعة أي شيء نجي كده daimen maswa kana da ta shirewa bas ya kasna bitin shekar bi sarkazun nan budan wannan sarkin da isteba da elelekan fama ya kasbi fama eh kice zauginabi shi turagbi sadebi Allah maganar sarkabi au او او da kanu yau kafa zakawdi Allah dai yasa dole dai zakaw na dauna zakaw ko sai a du du ka wuce a ri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 والسيولوجيا ديالك ولي دي جوج ديال النشاطه رونج ديال تاع زيندي غير رونج بصفه زيندي غير شوف زين زيندي ولا تسجموا يعني تضمنوا ابراقبي كذيله ولا او اي يعني المجيز هو سوي كلام مجبور الناس متابعينه مجبور إياك شو ذا تعزيز السلوك الإيجابي ومحاربة السلوك السلبي دائما او وش تعني باصلا تبيه و او لبكه وأورا وش تعني كخنapan تبصي سلسلة لو لو أنا كان بدامي كان كان يعني نرى وقرأ وما نرى وقرأ أو روشتاني أرئينا يا إيزابي وما نرى وقرأينا في الدوام بالنسبة وقرأي كان هؤلاء نبيان قرأين لما أرئ هؤلاء نبيان فسألوا فسألوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هوا لي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 يا لا تجربوه خذوا هذيك هم يجنبوه اكسل انا انا وقعنا في غير خايف يا الزومبي الله عجل الناس علي هم خلق على كان رسول الله عيسى الله ولا لا بطري سيزدك ايش انسان فائدة شديه يعني ايه انا ملاءمة المكان لملاءمة هذا. زون ديهما قنزان كام لو او ايش النبي صلى الله عليه في المسجد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 ربما لهم اذا مشى حسين قال له شكرا جزيلا لكم خلي معروف بناخه اقول له علما شفتيها بس قال لي ما من قبل ما كنت صحا ما درتش جنون كان او بس أموش في هناك شاعر يا أموش تشنية، وأنا إيش أحب أشوي، بس في هناك إيه وين أبي؟ أهل إخراجي اللي أنا لا تواني الطلب من المعلم إنسان دائم من لا استعمال أساليب متنوعة في إيصال الفكرة. زورني مما مصلى، صديق بكاني يخوي بكان. أنا مسلم. لماذا يقول لك ان يعني خطوة ما الله المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان هذا يقول لك ان المسجد المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان المسجد يقول لك ان تقدير الأهمية الدافع والحاجة، آه تجئك هو لا تلومي بسي، هو من طبيعة التحفيز ذليل المتعلم. ليه قال فما حملك أن بلد في المسجد؟ آه أتصي بي نامز قديمتي. ليه قال أنا وين ذكرت آه أتحارزت يتصو. قالت عم ير قال دي مقابل على الاتجاه ده كذا مقابل في الشكيده كارتن قال يوا يا كبل الشكيده مقابل هريشه شكل ما يجي شي قرش يقول لكن هناك نوم جلسه هناك نوم جلسه هناك نوم جلسه هناك نوم جلسه هناك نوم جلسه هناك نوم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 تواهيلكيردي تبال بالله ركبوا أنا برضه بيلمزي. أيضا تقدير حاجات المتعلم ضرورية ومراعاة الجانب الإنساني. هذا يقول لك لو أي عراض يخيفك أذن. والذي بعثك بالحق عصمتوا أي كوارتين عارية ما ظننتوا إلا أنه صعيد النصولة. والله انا زعلي هو شني راهي قالت زعلي قالت ليا لو هو مو غانير خلال دروس الجديده كي ندير كي نتخيطي انا اليوميه او نيتي فمشروع سيك بايه واتي واتي يقلوا أعراض يعني خفض أعراض يكيا. نسي <تصفيق> إيش؟ لا أظنه. فزيش. لا لا لا زي كذا. ثو كيف أوبر ساي أنا. كذا صعيد من الصعود. الصعيد يعني شنو قاعد يبي نقل بكل ما بدو عليه بس على المعلم أن يضع الخطط العلاجية لمرض المعلم. لازم يزور. مناسد موقفه جي هو يبي تبوزير لو نيكل زروبيك ولا باجاج بو جوج شكون دا كاسيلو انا زورجي داك عندك انا فاهم عندك انا شو الرقاشي ما نجيك او انساني اجري انسانيين يا الى دخله ودا داني عندك انا كاسيلو انا باش غادي نسيد بالاشر بتجي مخلي الارضي كما داك الارضي اللي ذكرتي لريخذ خطك يدري عندك هنا في لو لذلك هو كبوس لك، ما بي موقف <تصفيق> الشيوخ تبي لي، إلزشيوا دعني، موقف الشيوخ تبي <تصفيق> لي، موقف الشيوخ بيستبيان لي، لدينا خير كم تما، لأنني كأنظر مين إلزشي لبوه لدني، إلزشي لبوه أو ربي سر صواب، نجي لخد سببين اودي وش وجدت مانيا يا قطازا يكمل او عمري فايلكم مشيع كذا بسرعه كيكوبا مشيع ها اللي دوائي ها ها ها ها هو ها ها أيضاً يأخذ وعده الحوار، الحوار قبل من تو شخص كبرى فينا بيدخل ميلة في لوي ما مصافيف الخلاة، لما لو هاي كانت يقول ما مصافياني كل الناس ما نهبو، تبيني لما ما ما في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 ما حملك على هذا؟ بس يعني إنه زو زو لو لو يتنوي عش ما قولي، لا لسه بمسلم لا, لا, لا, لا ما حملك على أن بقول ت، لومي زكية، بس القدوة، يا في غم، من أحفش؟ هذاك. ليكنه كماس ما كتب على فقال يا رسول الله فوين لا فقال العربي يا رسول المرء يحب القومه يفرق أهم يعمل عملهم ناس ما كان المرء يحب القوم القوم شيخوز ده ولم يعمل عنهم و لما يعني إذاً لو تتعلم عنه ينيرك دارك و تتعلم لو تتعلم عنه ينيره و تتعلم عنه إذاً يقولون ألمه و معلم أحد إنسان أقول أنه يقولون لو يزور من إمام بريم يجب أن يقولون بريم الله من إمام إمام كناه مي ولا أوه ما أنا في الله لا نروجك يا بابا كل غرامهم زلمينا بس أنت فتشتش... الشيء نحن نزخهم على شما يعني ما خشوي سقي ما خشوي علماء من لازم وه قاد باش كذا ذي كانت دولة القروض الصالحة قد ظل من سالة أو كان مع من أحد شيء قدرته لو إيه الإنسان لقى أو خوش يستجي إذا إني كنا نصلحني حل فجوا إني عم هذا خلاب مو هذا اللي يحشر المرو مع من أحد لا رياضتك هي تأثير الصحبة على المتعلم دولة ها والريادية سب ثابي ها وريادي ظل من إما هويش فإنك مع من أحد أقوله جو مثي سواء خوش المتعلم على التعلم مع المعلم تابي لا ترسيربون ورواب ما يا رسول الله المرق يحب إذا ليركنا فيها ليبقى تموخنا في قالتنا نجي سؤالي على والذي أثك بالحق نجية هو دم في على كواب الحق تيروا أنك دم على والسلام تعزيز المفهوم الإيمان بالله ويا الرسول يا اخويا ااا طالقش تكريت ليه هو يجيش تكريت هو ايمان به وخو خو الا اني احب الله ورسوله لو درم خايف من خو قدس الله عليه وسلم يغمبر كي فرمو لو غي بينك وبين من احبب لما اولدي قال هو شاهديها هذا ليه هو شاهديه ابو عربي فانك مع من احببت لو حديثي وكاشي الكاشي كريم محسن لأنه هو بي كذا يبدين وبدنا نوي زيادة ونعيد الكاشي كريم محسن قاعدة ينزل هاي ديقم <تصفيق> بس رمضان ديقم <تصفيق> بس رمضان ماشي هاي دقاتن فيديو شو دقاتن؟ دقاتن هاي اللي فيديو هاي اللي فيديو شو دقاتن؟ في يا أديا الفيديو لا يرقون حديث ما مستمر لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتون وعلى ردهم يأكلون يا رسول الله وكاش تيجي منهم الله وادعوا الله لي ان شاء الله هو يقول لا يبول دي مش لكنك تجد يعني في انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد يعني تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك هذا انك تجد انك تجد انك يعني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 يعني هناك سعرات من الممكنه ان مليون هناك سعرات من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من في من الممكنه من الممكنه من ولله من الممكنه من شيء من الممكنه من الممكنه من الممكنه يعني هي بدو يعني.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 أتو مسلماني ولكن في نزني. لا بدو لا بدو عيده كبير عندهم. إذا جالدي قال مشوق سبحانك اللهم